فَإِذَا تَنَوَّيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآل لِي عُمَّ بَأْنْشَأَنَّ مِنْ بَعْدِهِ قُرْنَ آخَرِينَ فَعَبْدَ قَالَيْا بَشَّرْنَاكُمْ كُلٌّ مِنَّْا قَدُونَا مِنْهُ الشَّرَّ مِنْ مِمَّا تَشْرَعُونَ وَلَئِن 119. وأطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 110. أيعدكم أنكم متتم وكنت هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين تكذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم ق حك بحَق قيفَ جعَ غثأَ فَبُذَ للقبم تُ ذِي بَقْرًا